إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى, يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه قولي وعد الله وانقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني وانقيت عليك محبه مني ولتصنع على تمشي اختك فتقول هل اذلكم على من يكنه فَتَقُولُهَا أَذِنْ لَكُمْ عَلَى مَن تُرِيدُ قَوْلُ جَنَّكَ إِلَاء أُمِّكَ كَيْ تَطْرَى عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنْ قَوْلُ جَنَّكَ كيف قر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى فلبت في أهل مدينة ثم جئت على قدر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 ان قولا لينا لعلهم يتذكروا او يخشى اقول لهم قولا لينا لعلهم يتذكروا او ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يظلم ان يفرض علينا أن قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى فأفياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأفياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل فَذِكْرٌ لَّكَ بآية مِّن رَّبِّكَ فَذِكْرٌ لَّكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ إلينا أن وَالسَّلَامُ على من اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ فَأَمَرَ ربكما, رَبُّكُما يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ وَمَنْ هُوَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ Good at the living.